رأيت أحد عشر أحد ك و ك ب ا ا و ل ش م س و ا ل ق م ر ر أ ي ع ه النابلسي ل يا للعلوم ى إ خ ت ك ك ف ي ي د الاسلاميه ي ن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 ك م ا أ ت م ه النابلسي ع ى أبويك م قبل ب إ ر ه ي م وإسحاق إن ر ك ع ي حكيم لقد كان في ي م كان لقد و ف وإخوته آ ا ت ل ل س ا ئ ل ي ن إذ ق الاسلاميه و ل ي و ف وأخوه أحب إ ى أ ب ي ن ن ونحن ا عصبة إن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 لا ت قالوا ت ل و ق ه في ي غ ب الجب ة يا ل ت ق ط ابانا ل فاعلين ي ا قالوا ر ة إن كنتم أ ما لك لا ت أ م ن ا على يوسف و إ ن ا ل ه لناصحون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 إذا لخاسرون ل ف م ا ذ ه ب و ا به و أ ج م ع و ا أن ي ج ع ل و ه في غ ي ا ب ا ل ج ب و و أ ح ي ن ا إ ل ي ه ل ت ن ب ع ن ه م بأمرهم ه ذ الاسلاميه وهم ي ش ع ذ ه ب ن ا نستبق وتركنا يوسف, عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما أ ن ت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب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 لأنه لا يسلح ل ا ا ظ م و ن و ل ق د ه م به وهم ت به ب ه ا ل و ن ا ر ب ل ك ذ ل ك ل ن ص ر ف ع ن ا ل س و ء و ا ل ف ح ش ا ء إنه من ع ب ا د ن ا ا ل م خ ل ص ي ن و ا س ت ب ق ا ل ب ا ب وقدت ق م ي ص ه الحسنى وألف يا سيدها لدى الباب يا سيدها قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا إ ل ا ان يسجن او عذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها إن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 فلما ر أ ى قميصا قد من دبر قال انه من كيدكن إن كيدك عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين وقال ن س و ة في ا ل م د ي ن ة ا م ر أ ة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أ ر س ل ت إ ل ي ه ن و أ ع ت د ت لهن متكئا واعتدت لهن متكئا و آ ت ت كل و ا ح د ة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن, وقالت اخرج عليهن فلما ر أ ي ن ا ه أ ك ب ر ن ه وقطعن أ ي د ي ه ن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 م و س ا ل ه النابلسي آ خ ر إ ي أ ر ن ي أ ح فوق ر أ خبزا ت أ ك للعلوم ا ن الاسلاميه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 موسوعه ا ل س ج ن أ أ ب ا ب متفرقون خ ي ر أم ا ل ل ه ا ل و ا القهار ح د م ا تعبدون من دونه من إ ل ا أ س م ا ء س م ي ت م ه ا أسماء, سميتمها أسماء لله أ م ر أن لا ت ع ب د و ا إلا إ ي ا ه ذلك ا ل د ي ن ا ل ق ي م و ل ك أكثر ن ا ل ن ا لا س ي ع ل م و ن ي ا ص ا ح ب ا ل س ج ن أ م ا أ ح د ك م ف ي س ق ي ر ب ه خمراً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 وأخر م و س ا ت و ع ل إلى ي أرجع النابلسي ع ل ه ع للعلوم م و ن ق ا ت ز ر الاسلاميه حصدتم فذغوه في س ب ه إ ل ي ل م ثم ا تأكلون أ ت ي ن بعد ذلك سبع شداد ي أ ك ل ن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصلون ثم ي أ ت ي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إ ل ى ربك ف ا س أ ل ه ما بال ا ل ن س و ة اللاتي ق ط ع ن أ ي د ي ه ن إ ن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه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 و م ا أبرئ ن ف س و ع ه النابلسي ا و ء إلا ما رحم ر ب إن ربي غ ف و ر ر ح ي م و ق ا ل ا ل م ل ك ا ن ي ب ه أ س ت خ ل لنفسي ل ص ه ف م ا ك ل م ه ق ا ل إ ن انك اليوم لدينا مكين أ م ي ن قال جعلني على خزائن ا ل أ ر ض إ ن ي حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في ا ل أ ر ض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولاجر نضيع أ ا ل م ح س ن ن ي ولأجر ا ل آ خ ر ة خير للذين آ م ن و ا وكانوا يتقون وجاء إ خ و ة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أ ت و ن ي ب أ خ لكم ألا موسوعه ن أني ا ل م ن ز ل لم ي ن فإن تأتوني ب ه ف ل ا ك ي ل ل ك م ع ن ي و ل ا ت ق ر ب و ن ق الاسلاميه و ن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 ا ل ك ي ل ف أ ر س ل معنا أ خ ا ن ا نكتل وانا له لحافظون قال هل آ م ن ك م عليه إ ل ا كما أ م ن ت ك م على أ خ ي ه من قبل فالله خير حافظا وهو أ ر ح م الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إ ل ي ه م قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إ ل ي ن ا ونميل اهلنا ونحفظ أ خ ا ن ا ونزداد كيل بعير ذلك كيد يسير قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتاتونني به إ ل ا أ ن يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا بني مما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 ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا ح ا ج ة في نفس يعقوب قضاها و إ ن ه لذو علم لما علمناه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون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 فلما منه خلصوا منه استيأسوا نجيا قال كبيرهم أ ل م تعلموا أ ن اباكم قد أ خ ذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف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 وما شهدنا إ ل ا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين و ا س أ ل ا ل ق ر ي ة التي كنا فيها والعير التي أ ق ب ل ن ا فيها و إ ن ا لصادقون قال بل سولت لكم أ ن ف س ك م أ م ر ا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 قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني إلى الله ق ا ع ل م من الله م ا ل ا تعلمون يا بني ي ذ ه ب و ا فتحسسوا من يوسف و أ خ ي ه ولا تياسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا من الله لا القوم الكافر ييأس روح فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببطاعه مزجاه فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم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 إ ن ه من يتق ويصبر ف إ ن الله لا يضيع أ ج ر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أ ر ح م الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أ ب ي ي أ ت بصيرا واتوني ب أ ه ل ك م أ ج م ع ي ن ولما أبوهم فصلت العير قال إ ن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 حتى إ ذ ا ا س ت ي أ س الرسل وظنوا أ ن ه م قد كذبوا جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد ب أ س ن ا عن القوم المجرمين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 وهدى ورحمه لقومي